وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا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 ذَلِكَ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ذَلِكَ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظالمون.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 أولم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن فِي ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون أولم يكفهم أننا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 يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ, ويستعجلونك بالعذاب وَلَ أجل لَا أَجَلُم مُسََّ جَأَهُُمُ الْ العذاَابُ وَلَا يَأْتِييًَاَّهُم وَلَا يَأْتِييًَاَّهُم بَغْْتَتَهُوَهُم لاَا يَشَعرُون وَيَسْتَعجلِونَكَ بِالعَذااب وَيَسْتَعجِلونَكَ بالعذاب وَلَولا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ وَلَا يَأْتِينَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَ أجل لَا أَجَلُم مُسََّلَ جَأَغُمُ الْ العذاابُ وَلَا يَأْتِييًا لهُم وَلَا يَأْتِيًَاَّهُم بَغتَتَهُهُم لاَا يَشَعرُون يَسْتَعجِلونَكَ بِالعَذاابِ وَإَِّ جَهَم مَ لَ مُحيطَةُم بِالكَافِرين يَْعْجِلونكَ بِالعَذاابِ وَإَِّ جَهَنَّ مَلَ مُحيطَةُم بِالكَافِرين يَسْتَعجِلونَكَ وَإِنَّ جَهَن مَلَ مُحييقَةٌم يَوْمَ يَغْْشَُمُ العذاَابُ مِن فَوْوقم وَمِن تَحْتِ أَردُلِهِم وَيَقُول وَيَقُلُ ذُوقُ مَا كُتُم تَعمللون يَوْمَ يَغْشَمُ العذاَابُ مِْ فَووقِيم وَمِن تَحْتِ أَدُلِهِم وَيَقُول وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إن ارضي واسعه فان يا يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فان يا يفعبدون يا عبادي الذين امنوا ان أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت ثم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 لنبوئنهم من الجنة غُرَفًا تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين والذين آمنوا وعمروا لا نُبَوِّئُهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تجري من, تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ الذين صبروا على ربهم يتوكلون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكاين من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وكأين من دابة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 وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ وَل إِن سَأْلتَ م خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَرضَ وَسَخَرَ الشَّمسَ وَالقَمَرَ لََقولُول اللَّ فَأَنا يُقْفَكُ اللَّهُ يَبَسُطُ الرِزقَ لِمََ شَاء مِنْ عبادِهِ وَيَقِرُ لَ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 وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة هي الحيان لو كانوا يعلمون وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وان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 فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون فإذا ركبوا في الفلك دعو الله مخلصين له الدين فلما, فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون فإذا ركبوا في الفلك دعو الله فَلَنَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَاهُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ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 ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه وليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهتين لهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا لنهتينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا لنهتينهم سبلنا وإن الله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الله الرحمن الرحيم ألف لام مين قلبة روم قلبة روم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون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 ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم بنصر الله ينصر من يشاء العزيز الرحيم وعد الله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 وَإَِّ كَثًا مِنََّاسِ من بِلِقَِ رَبّم لَكافِرُون أَولَمْ يَيتَفَكَّرُ فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمواتِ وَالْأَرضَ وَماَا ذَْنَهُمَا إِلَّا بِالحَقّ إلا بالحق وَأَجَلٍ مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يتفكروا فِي يتفكروا ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق الا بالحق واجل مسمى وانك كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكفرون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 فما كان اللَّهُ ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولا كن كانوا انفسهم يظلمون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 فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ أَن كَذَّبُوا أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا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 ان كذبوا بايات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم ترجعون اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ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 فأولائك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وَلَهُ الحَمْد في السماواتِ وَالْأَرضِ وَعَشَ وَقِينَ تُغْهِرون وَلَهُ الحَمْدُ في السماواتِ وَالْأَرضِ وَعَشَ وَخينَ تُهِرون وَلَ الحَمدُ فيِي السمواتِ وَالْأَرض وَعَشَ وَخينََ تُغهِرون يخرِرجُ الحَّ منِن المييتِ وَُخْرِرجُ الميتَ منِ الحيِّ وَح الأرضَ بعد موتهَا وَوكذَلِكَ تُخرجون يخْرِرجُ الحَّ منِ الميتِ وَُخْرِرجُ الميتَ منِ الحيِّ وَُح الأرضَ بعد موتهَا وَوكذكَ تُخرجون.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 ثُمَّ إِلَى أَنْتُمْ بَشَرًا تَتَشَرُّون وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ ثُمَّ إِلَى أَنْتُمْ بَشَرًا تَتَشَرُّون وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِنْ تُرَابِثَُّ إذَا أَنتُم ثَُّ إذَا أَنتُم بَشَرًَُ تَشِرُون وَمِنْ آياتِ أَنْ خَلَخَلَكُم مِنْ أَفُوسِكُمْ أَزْواجَ لِلتَسْكنُ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 وَمِنْ آياتِي مَنَامُكُم بِاللَْلِ وََّهَا لِوبتِ غَاءُكُم مِ فَبُلِ إَِّ فِي ذَلِكَ للَآياتِ لِقَوْمسْنَعون وَمِنْ آياتِي مَنَامُكُم بِاللَْلِ وََّهَا لِوبتِ غَاءُكُم مِ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 وَمِنْ آياتَاتِهِ يُركُم الْبَررقَ خَوْفَ وَقَمَ وَيُنَززِلُ مِنَ السماء وَيُنَززِلُ مِنَ السَّمِمَا أَمْ فَيُحِي فَيُحبِ الأأَرضَ بَعدَمَوْوتهَا إَِّ فِي ذَلِكَ لآياتاتِ لِقَوْمعَطِلُ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 وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ وَلَهُ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 هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم, تخافونهم كخيفتكم انفسكم كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۚ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَل لَّكُم مِّنَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقَنَٰكُم ۚ فِيهِ سَوَاءً ۚ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 فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون مليبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين مُنيبين إليه واتقوه واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين مُنيبين إليه واتقوه واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون مِنَ الذيذينَثَرَّقُودينَهُم وَكانوا شِعَ كلُلّ حِزْبٍِ بِمَا لديَمثَحون مِنَ الذيذينَثَرَّقُودينَهُم وَكانوا وَإِذاَا مَسَّنَّ سَدُرُون دَعَوْرَبَّهُم مُنبينَ إلَيْهِ ثمَُّ إذَا أَذَاقَهُمْ ثمَُّ إذَا أَذَاقَهُم مِنْهُ رَحْمَةًَ إذَا فَيقُم مِنْهُم بِرَبّ يُشْرِقُون وَإِذاَا مَسَّنَّ صَدُرُون دَعَوْرَبَّهُم مُنبِينَ إلَيْهِ ثَُّ إذَا أَذَاقَهُم ثَُّ إذَا أَذَاقَهُم مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فرَيقُم مِنْهُم بِرَّم يُشِِقُون وَإِذاَا مَسَّنَّ سَظُرُون دَعَوْرَبَّهُم مُنبينَ إلَيهِ ثَُّ إذَا أَذاقَهُم ثَُّ إذَا أَذَاقَهُم مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَريقُم مِنْهُم بِرَبّم يُشِرِكُون لَِكفُرُوا بِمَا آتَينَهُم فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ ام انزل عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون ام انزل عليهم سلطانا فهو يتكلم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 سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ لِيُذِيقَهُمْ الذي الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الذي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ يُذِيقُهُمْ لِيُذِيقَهُمْ الذي الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ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 فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصْدَعُونَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصْدَعُونَ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 لجزَ الذينَ آمنوا عَِنُ الصَّالحاتِ مِ فَبُنِه إِهُ لا يحب الكافِرين يُحِبُّ الكافِرين.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 وَمِنْ آياتِهِ أَسِ الرِياحَمُ بَنشراتِ وَْيُذِ قَكُمْ وَلْيُذِقَقُمْ مِرْوحمَتِهِ وَتَجرِْيَ الْفُلْكُ بأَمْرِهِ وَتَبتَغُ وَلتَبتَغُ مِنْ فَقْلِهِ وَعََّكُمْ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 وَلا قدَد أَعسَلَّ مِنْ قَبنكَرسُوللاًا إلى قَوْمِهِم فَجاءُهُم بِالبَييناتِ فَن تَقَمنا فَْتَ قَمنا منَِّنَ أَجَمُ وَكَانَ حَقّ عَلَن نَصر الْ وَلاقدَدْ أَرُسَ اللَّ مِنْ قَبنكَ رُرسًُا إ قَوْمِهِم فَجاءُهُم بِالبَيناتِ فَن تَقَمنَا فَتَ قَمن مِنَّذينَ أَجرَمُ وَكَانَ حَقًّا عَلَننا نَصرُ الْ المُؤمِنين اللهَّهُ الذي يرسل الرِياحَ فَتُثيرُ سَحابًا فَيَبسقُ فيِي السماء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 اللههَُّ يُرسلُ الرِياحَ فَتُثيرُ سَحابًا فَيَبَسُقُ فيِي السَّماء فَيَبَسُقُوه في السَّمَا إِكَي فََشَ وَيجعلُهُ كِسَفَا وَيجَعلُبُ كِسَفَ فَتَرَودَقَ يَخُرجُ مِنْ خلالِلَاله فإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ إِذَا هُمْ الذي اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ في, فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كسفا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 وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قِبَلِهِ لَمُبْلِسِينَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قِبَلِهِ لَمُبْلِسِينَ فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ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 وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا وَلَذَلُّوا لَذَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا وَلَذَلُّوا لَذَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين فإنك لا إِكَ لا تُسمِعُ الْمَوْتَ وَل تُسمِع الصُم مَدُّ عَ إِذَا وََّ مُدِبِرين وَمَا أَن تَ بِهَادِ اللومعَ ظَلَلَتِهِمْ إِن تُسمِعُ إِللاا مَي يُؤمِنُ بآياتِنَ فَهُم مُسْمون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 ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ, ثم من بعد قوة ضَعْفًا ثُمَّ بَعْدَ ضَعْفٍ قُوَّةً وَشَيْبَةَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وهو ال اللههُ الذي خَلَقَكُم مِ ضَعْف ثمُ جَلَ مِنْ بَعدِضَعفٍ قُوَ ثمَُّ جَلَ مِنْ بعِضَعافٍ قةَ ثمَُّ جَلَ مِنْ بَعدِقُووَ ثمَُّ جَلَ منِن بعِقُووَةٍ ضَعفَو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 وَيَوْومَةَقومُ السَّاعةُ يُقَسِمُ الْمُجرمونَ مَالَ بِثُ غَيَرساع كَذَلِ تَ كَوا يُقفَكون وَيَومَتَقوم كَذَلِكَ كانَوا يُقْفَكون.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 فَهذاَا يَوْمُ الْ البَعْثِ وَلكِ لَكُم كُنتُم لا تَعْلَُون وَقَالَ الذي نَ أُوطُ الْ الععِلْمَوالْإِمَانَ لَ قَدِلَ بِسْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إلَ يَوْومِ الْ البَعْث فَهذاَا يَوْمُ الْ البَعْثِ وَلكِ لَكُم كُتُم لا تَعلَُون. فَيَوْمَئِذِ اللََّا فَعَُّذِينَ ظَلَموا مذِرَةُم وَلهُمْ يُسْتَعتَبون فَيَوْمَئِذِ اللا يَا فَعَُِّينَ ظَلَموا معذِرَةُم وَلمْ يُسْتَعتَبون فَيَوْمَئِذِ اللا يَا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 وَل إِ جِئْتَهُم بِآيَةَِّ يَقُولًاَّذينَ كَفَرُ أَن تُمْ إِللاا مُبطِلُون وَل قَدَ غرَ بِنَ ل النَّاسِ فِي هذاَقُرْآانِ مِنْ كلُلِّمَثَل وَلإِن جِتَهُم بآيَةَِّ يَقولولًاََّّذينَ كَفَرُ إن أَنتُم إلاا مُبطِلون كَذَل تَ يَطبَع اللهَّهُ على قُل بالِالَّذينَ لا يَعمون كَذَل تَ يَطُبَع اللهَّهُ على قُل بالِالَّذينَ لا يَعمون كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ فَاصْبِرْ ۖ اِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ فَاصْبِرْ ۖ اِنَّ وَعْدَ الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم الیم بسمل علی اسل الرحمن الرحيم ا ل م تلك تلك آيات الكتاب الحكيم تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم بالاخرة هم يوقنون الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم بالاخرة هم يوقنون ملائكه على هدن من ربهم وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۖ مُلَائِكَةٌ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِي أُذُنَيْهِ قِرَاطًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ كأن لم يسمعها كأن في اذنيه وقرا فبشره بعذاب اليم واذا تتلى عليه اياتنا ولا مستكبرا كان لم يسمعها كان لم يسمعها كأن في اذنيه وقرا فبشره بعذاب اليم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات عدن ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات عدن ان الذين امنوا وعملوا الصالحات خدينَ فيِيهَا وَعددَ اللهَّهِ حََّّ وَهُوَ العزيز الفَكم خَاندين فيِيهَا وَدَ اللهَّهِ حََّّ وَهُوَ العزيز الفَكم خدين فيِيهَا وَعددَ اللهَّهِ حََّّ وَهُوَ العزيز الفَكم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 فأنبتنا فيها من كل زوج كريم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها, وبث فيها من كل دابة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 وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دونه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 وَإِذ قَالُ قُمَانُ لِبِنِه وَهُو يَعِضُياَا مُنأَيَ ل تُشِرِكْمِل إَِّ الشِرركَ لَظُلمُنظِيم وَإِذقالَالَلُ قُمَانُ لِبِنِهِ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 وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون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 ابُنََ إِهَا إِن تَكُمِثْ قَالَ حَبَّة مِنْ خَرْدَ لِم فَتَكُنْ فَتَكُمْ فِي صَخْرَةٍ أَو فيِي السَّمواتِ أَوْ فِي الأرْرض يَأْتِ بِهَ اللهَّ إِ اللهَّ لَطيفٌ خَبير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 يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك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 ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور ولا تصعر خدك ولا في إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير وَقَصِدَ فيِي مَشيكَ وَغْْضُض مِن صَْوتِك إَّ إن أَنكَرَ الأصْواتِ لَ صَوت الْ الحميرأَلَمْ تَرَو أن اللهَّه سَخخَرَ لَكُمَّ فيِي السَّمواتِ وَمَا فِي الأررضِ وَأَسبْبَغَ عَلَكُمْ وَأَسْبَغَ عَلَْكُمْ نِعَمَوغااهِرَةَ وَباطِنَ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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ أَلَمْ تَرَ أن اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ وَأَسْدَى عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً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 أَوَ لَمْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا, قالوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا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 وَلَ كَانَ الشَّيطانُ يَدَعهُم إلَ عَذاابِ السَّعير وَمَيْ يُسْلِم وَجَهَهُ إِلَى اللَِّ وَهُوَ مُحْسِنُم فَقَِ سْتَممسَك فَقدَ سْتَمْمسَكَ بِالعروَةِ الْ الُثْقَ وَإِلَ اللَّ يعَاقِبَةُ ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك فقد استمسك بالعروه الوثقا والى الله عاقبه الامور ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك فقد استمسك وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا نَرْجِعُهُمْ فَنُلَبِّسُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إلينا مرجعهم فنلبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فنلبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نُمَدِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيمٍ نُمَدِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيمٍ نُمَدِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ذَلِكَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ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 لله ما في السماوات والارض ان الله هو الغني الحميد لله ما في السماوات والارض الحميد ولو انما في الارض من شجره اقلام والبحر يمد والبحر يمده من بعدي سبعة أبحر ما نفدت, ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده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 ذَلِكَ بِ بأن اللهَّه هو الحَقّ وَأَ ماَا يدعون مِ دُونهِ الْ الباطِل وَأَن اللهَّهَ هوعَُّكَبير ذَلِكَ بِ بأن اللهَّه هو الحَقُّ وَأَ ماَا يدعونَ مِ دُهِ الباطِل وَأَن اللهَّهَ هو الْعَُّكَبير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 وَخْشَو يَوْومَ ل يَجز وَالِدُ نَ وَلَدِهِ وَل مَلود وَلَا مَلودٌهُ وَجَزِ مولود الن وَالِدِ شَيْئ إَِّ وَدَى اللهَّهِ حَّ فَلَا تَغُرنَّكُمُ الحَياةُ الدُّنْييا وَلَا يَغُر وََّكُم بِاللهِ الغرور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 ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرونكم الحياة الدنيا ولا يغرونكم بالله الغرور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 إنِ اللهَّه يدَهُ ع المُسَّاعةِ وَيونَزِل الْ الغَيثَ وَيعَمُ م فيِي الأرحَام وَمَا تَدْرين نَفْس مذاَا تَكْسِبُ غَدَاب وَماَا تَدْرين نَفْسُم بِأَّ أَرضٍ تَموت إِ اللهَّه عَليمٌ خبير بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام م بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام بسم الله الرحمن الرحيم ا ل م تنزيل الكتاب لا ريب فيه من تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين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 وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ثَُّ جَعَلَ نَنسْلَهُ مِنْ صُلَانَةٍ مَِّا إِبَهيل ثُب جَعَلَ نَنسْلَهُ مِنْ صُلَانةٍ مَِّا من إبَهين ثَُّ سَوَّهُ وَلََفَخَفِيهِ مِرووحِ وَجَعللَ لَكُمُ السَّمع وَالأَبِصَارَ وَالْأَفِْدَ قَالِي لَمَّا تَشْكُرُونَ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَالِي لَمَّا تَشْكُرُونَ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَالُوا لَمَّا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِالِطَّائِرِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ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 قل يتوفاكم ملك الموت الذي وُكِّل بكم ثم إلى ربكم ترجعون قل يتوفاكم ملك الذي وُكِّل بكم ثم إلى ربكم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 رَبن أَبَصَرناَا وَسَمِعنَا فَجعن نَعمل صَالِحًا إِ مُوقِنون وَلَشئِنَّا لآتَين كَُّ نَفسْ إِه داَن وَلا وَلِ حَقّ القَوْل مني لأملأن جهنم مِن لَأَمْلَأَن لجَهَن لمَ مِن الجَّةِ وََّا ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن ولكن حقا القول مني لاملا ان جهنم لما من الجنه والناس اجمعين ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن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 فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تَكجَافَ جنُُوب معنِمَضَاجِ يَدَعونَ رَبَّهُ خَفَ وَطَمَع وَمِنبا رَزَقَنَهُمْ ي فِقُون فتَجَفَ جُوبُ م لِلمَضاجِع يَدَعونَ رَبَّم خَوْفَ وَطَمَعوا وَمِنَّ رَزَقَنَهُمْ يفِقُون فَلَا تَلَمُ نَفْسَُّا أُخْفَْ لَهُم مِنْ قُووَةِ آعيُونٍ جَزَاء جَزَ أَنْ بِمَا كانَانوا يَعمللون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قروة أعين جزاء, جزاء بما كانوا يعملون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قروة أعين جزاء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 نار كلما اراد ان يخرج منها اعيده فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون واما الذين فسقوا فمؤاهم النار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 وَل نُزيقَّهُم مِنَ العذاَابِأَدِادُونَ الععَذاابِأَكذَرِن عََّهُمْ يَجعون وَلَنُزيقَّهُم مِنَ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ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 وَجَعَلَ لَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ وَجَعَلَ لَاهُ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِيهِ مِرْيَةً مِّلْقَاءَ فَلَا تَكُنْ فِيهِ مِرْيَةً مِّلْقَاءَ وَجَعَلْنَاهُ هدى لبني وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ وَجَعَلَّا مِنهُمْ أَئَّتَ يَهدُونَ بأَمرْرِنَا لََّا صَبَرُ لََّا صَبَرُوا وَكَانوا بآياتِنَا يوقِنون إَِّ رَبَّكَ وَيَفْصلِلُ بَيْنَهُم يَومَ الْ القياامَةِ فِي مَا كانَوا فِي إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبرهم من القرون يمشون في مساكنهم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 أفلا يبصرون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون وَيَقولُوا نَمَتَ غَذَ الْفَتْح إِ كُن تُمْ صَادِِقين وَيَقولُوا نَمَتَ غَذَ الْفَتحُ إِ كُ تُمْ صَادِقين وَيَقولُ نَمَتَ غَذَ الْفَتْح إِ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ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 تظيرون فاعرض عنهم وانتظر انهم ينتظرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم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 غاثكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وَمَا جَعللَ أَزْواجَكُم اللائِ تُظاهِرُونَ مِنْهُ ن أُ مَهَاتِخُمْ وَماَا جَعللَ أَدْعِيأَكُمْ أَبناءكُمْ ذَالِكُمْ قَوولُكُمْ بافواهِكُمْ واللَّهُ يَقولُول الْ الحَقَّّ وهو يهدي السبيل مَا جَعَلَ اللهَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْلبَيْنِ فِي جَوْفِه وَماَا جَعَلَ أَزْواجَكُم اللَّائ تُظاهِرونَ مِنْهُ ن أَُّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَجعِْيأَكُمْ أَبناءكُمْ ذَالِكُمْ قَوْلُكُمْ بافُواهِكُمْ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 فإن لم تعلموا آباهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأت به ولكن ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما ان النبي أولى بالمؤمنين من أن أزواجه و أزواجهن و ذواتهم و أولى الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين من المؤمنين و المهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا ان النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجهم بهاتهم والاول الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين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 وَ الْ الأرحامِبعضُم أَل ببعظم فيِي كتابِ الله مِنَ المُؤمنِنين مَِ المُؤمنينَ, المؤمنين وَْمهاجرينَ إَِّاأَنْ تَفعلوا إ أَلائِكُم مَرفَ كَ ذلكَكَ ف الكتاب مَسْطُور وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَمِنْ كَمٍ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما ليسأل الصادقين عن صدقهم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 يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم اذ جاءتكم جنود فارسل الله عليهم ريحا وجنودا لم ترونها وكان الله بما تعملون بصيرا ان جاءكم مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذَاغَةِ الْأَبْصَارِ وَبَلَغَتْ وَإِذَاغَةِ الْأَبْصَارِ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا إِذْ جَاءُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذَاغَةِ الْأَبْصَارِ وبلغت وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا إِن جَاءُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتْ وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بالله هُنَالِكَ بُتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا هُنَالِكَ بُتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا هُنَالِكَ بُتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا وَإذِي يَقُول الْمُنافِقُونَ والَّذينَ فِي قُلوا بِهِم بَرَضٌ مَا وَعددَن اللهَّ وَرَرسُولُ مَا وَعددَنَ اللَّهُ وَرَسُولهُ إِللاا غورور وَإذِي يَقول الْمُنافِقُونَ والَّذينَ فِي قُُ بِهِم مَا وَعددَنَ اللله وَرَسُولُ ما وعدنا الله ورسوله الا غررا واذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثربنا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا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 وَلَوْدُخِلَ عَلَيْهِم مِنْ أَقَقَارِهَا ثَُّ سُئِلُ الْ الفِتْنَةَ لَآتَوهَا لآتَوهَا وَمَا تَلَذَّثُ بِهَا إِلَّا يَسِراَا وَلَوْ دُخِلَت عَلَيْهِم مِنْ أَقَقَارِهَا ثَُّ سُئِلُ الْ الفِتْنَةَ لآتَوهَا لآتَوهَا وَمَا تَلَذَّثُ بِهَا إِللاا يَسِير وَلَ قَدَكَانوا عَهَد اللهَّه مِنْ قَضِلُ لَا يوَلّونَ الأذبَ وَكَانَ أَهْدُ اللهَّهِ مَسْكُول وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا أَُّ سَعكُمُ الْفَِارُ إنِ صََرْتُم مِنَ المَوْوتِ أَقَتْنِ وَإذَا الل تُمَتَّعونَ إِللاا قَللََا أَُّ سَعكُمُ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 أَلَمْ نَذَلِّكَ الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنْ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا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 ولا يأتون البأس إلا قليلا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائنين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَمَا الَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ على حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وكان ذلك على الله يسيرا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم, تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير اولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسير اشفه عليكم فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم تدور اعينهم كالذي يوشى عليه من الموت إِذَا ذهببَ الْخَوْف سَلَُوكُم بِأَلسِنَةٍ خيلاد أَشحَةً على الغَير أُلائِكَ لَمْ يُؤمنِنُ فَأَحذَقَ اللهَّهُ أَعْملَهُم وَكَانَ ذلكَِك عَى اللهَّه يَسير يَحْسَبونَ الأأَحْزَابَ لَ يَهَبُ وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّوَنَّ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَارَامِ يَسْأَلُونَ عَن أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا يحسبون الأحزاب لم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 قد كانََ للَكم في رَرسول اللههِ أسوَةٌ حسَنَة لمن كانَ يج الله واليَومَآخرِ لممن كانَ يرج الله واليَوومَآاقَِ وَذكَرَ الله كَفرا لقد كانََ لكم في ررسُول اللههِ أُصوَةٌ حسسَنَة لممن كانَ يَرج الله واليَومَآاق لممن كانَ يج الله واليَومَآخرَِ وَذكَرَ الله كَافرا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله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 لِيَجزِيَ اللهَّهُ الصَّادِ قينَ بِنصِدِقهِمْ وَيُعَذِبَ الْمُنَافِ قينَ إ شَ أَأَوْيتُوبَ عَلَيهِم إِ اللهَّهَ كانََ غَفُورَ الرحمَا لَجزِيَ اللهَّهُ الصَّادِ قينَ بِنصِدِقهم وَيُعذذِبَ الْمُنَافِ قينَ إ شَ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 وَرَدَّ اللهَّهُ الذينَ كَفَروا بِغَيظم لَ ينالوا خَييرَا وَكَفَ اللَّهُ المُؤمِنين القِتَال وَكَان اللهَّهُ غَوِيًا عزيزَا وَرَدَّ اللههُ الذينَ كَفَروا بِغَيظم لَ يَنالُ خَييرَا وَكَفَ اللهَّهُ المُؤمنين القِتَال وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِن اهل الكتاب من يصيصهم وقذف في قلوبهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا وانزل الذين ظاهرهم من اهل الكتاب من يصيصهم وقذف في قلوبهم وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا ٱقْتَتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مِنْهُم مَّن صَيَّامٌ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا ٱقْتَتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَخمْ أَضَهُم وَدَارَهُم وَأَموالهُم وَأَضَ لممْ تَطَُوهَا وَكَانَ اللهَّهُ على كُلِّ شَيئٍ قَديرَاط وَأَْرَتَكُمْ أَضَهُم وَدِييارَهُم وَأَموالهُم وَأَرضَ لمم تَطَأُوهَا وَكَان اللهَّهُ علىى كُلِّ شَيئ قَديراط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 ان كنتم لا تريدون الحياه الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين امتعكم واسرحكم سرحا جميلا يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتم لا تريدون الدنيا إن كنتم لا تريدون الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكم وأسرحكم سراحا جميلا وإن كنتم تريدون الله ورسوله والدار الآخرة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 وَالدَّارُ الْآخِرَةُ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ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 يُضَاعَفَتْهُ الْعَذَابُ ضِعْفَيْن وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ يُضَاعَفْهَا الْعَذَابُ ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعفتها يضاعف العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا